ننتقل الى درس الصرف في الصرف اخذنا او بدانا في درس في باب الادغام وحاصل ما اخذناه في الدرس السابق تعرف الادغام والغرض من الادغام الادغام او الادغام هذا تقول ان تقول الادغام او ان تقول الادغام زائد كلاهما جائز الادغام قول الكوفيين والادغام قول البصريين وموضوع الادغام او الادغام في هذا الكتاب يتعلق بالمثلين في كلمة وله اربع صور من حيث القسمه يا الواي ان يكونا متحركين وان يكونا ساكنين ان يكون الاول متحركا والثاني ساكنا وعكسه ما هي الصوره الممتنعه ان يلتقي الساكنان فالساكنان لا يلتقيان واذا سكن الاول وتحرك الثاني ما هو العمل يا اياد الاول ساكن والثاني متحرك وجب ماذا الادغام وجب الادغام فالأصل وجوب الادغام رد يرد ردا أصرها ردا هذه دال أول ساكن والثاني متحركه واذا وإذا تحرك الأول وسكن الثاني امتنع الإضغام شددت كذلك أيضا لو مثل لو كنا مثلنا بغير شددت تو مثلا مررت مثلنا بمثال آخر كذلك ايضا مثل كببت لماذا لماذا قلت لو, كن لو كنت مثلت بغير شددت من يقول من يقول لماذا آه وليد لا ما تضغم مفكوك الانضغم. الانضغم الدال والدال في ما فيها نعم يعني الآن في شددت قد تلتبس على المبتدئ لما نقول الآن نحن ما حصل إضغام فيلتبس يقول الدال أضغمت في التاء شددت شددت كلامنا أن الذي لا يضغم هو الدال التي بعد الشين مع الدال الأخرى لكن الدال الأخرى هذه التي ما أضغمت مع الدال الأولى أضغمت في التاء الثانية فقد يحصل نوع لبس على المبتدئ فلذلك لو كانت مررت أو كببت أو كذلك ظننت يحصل وضوح في ماذا في الفك الادغام من دون طرق إشكال آخر طيب وإذا تحرك جميعا قال المؤلف أفى الله عنه الثالثة أي من الصور ان يتحرك جميعا اي ان يتحرك المثلان جميعا فيجب الادغام حينئذ بشروط نذكر منها ثمانيه نذكر منها ثمانية يعني هذه الثمانيه اللي نذكر منها كم بقي كم بقي يعني الشاهد ان هذه هي اكثر الشروط بقي اشياء اخرى ليست بتلك ولا سيما في هذا في هذه المرحلة أن يتحرك جميعا فيجب حين حينئذ بشروط نذكر منها ثمانية وهذه الشروط الثمانية سهلة سهلة جدا وهي متوفرة وواضحة في الأمثلة إذا قلت لك شد ما أصل شد ما أصل شد شاداد ما أصل كب كباب ما أصل فرارا هذه الآن شدة وما ذكر بعدها توفرت فيها الشروط هناك شروط عدمية أي أن لا يكون الذي نريد أن ندغمه على وزن كذا أو وزن كذا أو وزن كذا أو وزن كذا أربعة شروط عدمية إنما هي فقط للمعرفة ولحل الإشكال لأن بعضهم يأتي يقول لمم لمم وكلل وملل لام لام مثلان في كلمة متحركان لم يحصل بينهما ادغام الجواب لانه جاء على الاوزان التي ماذا الأوزان التي استثنيت فهذا هذه الشروط لم من باب ماذا ازاله الاشكاليات التي قد تطرأ قال فالاول أن يكون المثلان في كلمة متى يجب الإضغام؟ إذا كان المثلان في ماذا في كلمة شد شدد قال مثال الأفعال شد ومل وحب أصلهن شدد وملل وحبب وتقدم في باب الاضغام من المدخل شيء من توضيح ذلك شد ومل وحب أصلهن شدد وملل وحبب أشل ذلك الأول ها. ها طيب نسيت سطرا طيب. أن يتحرك جميعا فيجب الإضغام حينئذ بشروط نذكر منها ثمانية الأول وجودي أي لا بد من وجوده وهو أن يكون المثلان في كلمة والبقية عدمية أي لا بد من انتفائها فالأول أن يكون المثلان في كلمة طيب لو قلت لك فهمتم معنى الشرط الوجودي والشرط العدمي الشرط الوجودي الذي لا بد أن يوجد العدمي لا بد أن ينتفي قولهم شروط الحديث الصحيح خمسة أن يكون راويه عدلا أن يكون ضابطا أن يكون السند متصلا ان لا يكون شاذا ولا معلن كم الشروط العدمية وكم الوجودية في هذه الخمسة نعم ان الذي ما سؤال عندك عبد الرحمن الحديث الصحيح شروطه خمسه ان يكون الراوي عادلا ضابطا وان يكون السند متصلا وان لا يكون شاذا وان لا يكون معللا كم الشروط الوجوديه وكم الشروط العدميه محمد احسنت ما هي أن يكون ضابطا عدلا وتسند متصل والعدمية اثنان أن لا يكون شاذا ولا ماذا ولا معلن هذا معنى الشروط الوجودية والعدمية قال الأول وجودي أي لا بد من وجوده والبقية, والبقية عدمية أي لا بد من انتفائها فالأول أن يكون المثلان في كلمة مثال الأفعال شد ومل وحب اصلهن شدد وملل وحبب يعني قد تقول كيف فرقت بين الثلاثة نطقها واحد شد ملة حب فلما جئت إلى الأصل قلت هذه أصلها فعل وهذه أصلها فعل وهذه أصلها فعلة الجواب أن التفرقة بين معرفة أصول المضاعف ستأتيك في لمية الأفعال إن شاء الله تعالى قال وتقدم في باب الإضعام من المدخل شيء من توضيح ذلك فلما اجتمع المثلان في كلمه مع بقيه الشروط الاتي ذكرها وجب الانغام امثله اخرى الالفاظ يعد ويدق ويستمر ومستقر ومشقه ومصب اصلها يعدد ويدقوق ويستمر ومستقر ومشققه ومصبب هذه هذا هذه اصولها اجتمع اجتمع مثلان في ماذا في لفظه وتوفرت بقيه الشروط فوجب الادغام فحصل الادغام لما ذكر اجتماع المثلين في لفظه وخرج بهذا الشرط ما إذا كان المثلان في كلمتين نحو جعل لكم جعل لكم أين المثلان اللام الاخيره من جعل واللام الاولى من ماذا من لكم مثلان لكن في كلمتين ليس في كلمة فالادغام فيه جائز لا واجب ويسمى ادغاما كبيرا جعل لكم هذا يسمى ادغاما كبيرا لكنه ليس بلازم ولهذا يقرأ به بعض القراء ويتركه أكثر القراء قال الثاني الثاني عدمي أم موجودي عدمي ألا هذا معنى عدم ألا يتصدر أول المثلين فلا ادغام في نحو ددا ددا لماذا لم تطغم لأن المثل الأول من المثلين ماذا المثل الأول تصدر لتصدر الدال الأولى الثالث ألا يتصل أول أولهما بمضغم نحو جسس جسس جمع جاس الجاس هو الذي يجس الخبر ويتتبعه لا إضغام في سينيه الأخيرتين جسس جسس لا إضغام في السين الثانية مع الثالثة لماذا؟ لأن الثانية مشغولة بالإضغام بماذا؟ مشغولة بالإضغام بشيء قبلها قال فعندنا ثلاث سينات الأولى ساكنة والأخيرتان متحركتان فلا يجوز إضغام الثانية في الثالثة مع تحركهما مع انهما مثلان متحركان في, ماذا؟ في كلمة واحدة لماذا لم يضغم لأن السين الأولى المثل الأول مشغول بالادغام أنه ادغم فيه شيء قبله لأن الثانية متصلة بسين قبلها مضغمة فيها واضح جسس الاضغام بين السين الثانيه والثالثة لا يحصل لا يصير لماذا من يقول يقول لماذا إضافة إلى ما ذكر لأنك عند أن تضغم المثلين شدد ماذا ستفعل بالدال الاولى ستسكنها لأجل ماذا تدغمها شدد فلو سكنت جسس جسس عندنا سين السين على الاولى ساكنه السين الثانيه الوسطى متحركه السين الثالثه متحركه لو اردت أن تدغم السين الوسطى المتحركه مع السين الثالثه المتحركه تحتاج إلى تسكين ماذا السين الوسطى وقبلها ساكن فيلتقي ساكنا ستدغم سينين وستفك سينين فيحصل فك ادغام فيبقى الحال على ابقاء الادغام الأول وامتناع الادغام الثاني قالوا الرابع ألا يكون المثلان في وزن ملحق فنحو قردد ومهدد وجلبب وهيلل وقعنسس لا إضغام فيهن لأنهن ملحقات بجعفر ودحرج وحرنجم فلو أضغمت لفات أي فقد الغرض المقصود من الإلحاق تقدم في أوائل الكتاب أن الإلحاق أن تأتي بلفظه على وزان لفظه اخرى لا تخالفها فلما تقول في قردد قردد الدال زائده للالحاق بماذا بجعفر لو حصل ادغام فقلت قرد هل تصير مثل جعفر يفوت اقعنسه تلحق بماذا احرنجم لو ادغمت فقلت اقعنس يفوت معنى افعال لا لا فتبقى لاجل ذلك الأخير والخامس إلى الثامن الا يكون المثلان على اسم في اسم على واحد من اربعه اوزان فعل نحو طالل ومدد وفعل نحو ذلل وجدد وفعل نحو كلل ولمم وفعل نحو صفف وجدد يعني الا يكون المثلان في وزن في لفظة على وزن فعل فعل في الأسماء فعل فعل فعل, فعل فعل فعل فعل واضح فإذا كانت على واحدة من هذه الأوزان فإن عن العرب ترك الاضغام لوجود الخفة والله أعلم طيب نكتفي بهذا جاء وقت الأذان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك